بسم الله الرحمن الرحيم ماسين تلك ايات قران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة وياتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون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 لَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ كَأَنَّهَا جَانٌّ ولا مدبرا وَلَمْ يُدْبِرُوا وَلَمْ يُعَقِّبُوا يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُقَاطُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غفور رحيم وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ في تسع, آيات في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا, قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 قال سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَالْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 فَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةَ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَهَا فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَماا جَ أَسُلَيْمَانَ قَالَةُ مِ الدُّونَنِ بِمال فمَا آتَانَ اللهَّهُ خَيْرُ مِماا آتَكُمْ بَْأَنتُم بِهَدَتِكُمْ تَفرْرَحون إِرجع إلَيْهِمْ فَل نَأتيَنَّهُم بِشنُود اللَّ قِبلَ لَهُم بِهَا وَلا نُخْرجَنَّهُم مِنْهَا أَذَِّةَ وَهُم صاغرون. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تقوم من مقامك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 ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صارحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لمتستعجلون بالسيئات قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اتيرنا بك وبمن معك قال طيركم عند الله بل انتم قوم جِئْتُ سَعَتُ رَهْطِي يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا قالوا قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ تُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَوْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أ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 وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ قَذَاءَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُمْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ بَلْ هم قوم وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا فَإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ فَإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ ويكشف السوء أَو يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أئِلاِهِمْ مَعَ اللَّهِ اِلهُهُم مَعَ اللهِ قَلِيلاَ مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أِلهُهُم مَعَ اللهِ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ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 بل بالدارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباءنا انا لا مخرج لنا لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا ان هذا الا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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلقون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين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 وَإذا وَققَُ عَلَْمْ أَخَْرجِنَا لهُمْ دَذَةَم مِن الْ الأأَرْرضِ تُكَلِّمُم دُكَِّمُهُمْ أنَّ سَكَانُوا بآياتِناَ لا يُوقُِون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كلُلِّ أَُّة فَوجَمِّ م يُكَذِّبُ بآياتِناَ فَهُمْ يزَعُول حتىَ إِذَا جَ مُقالَالَ أَكَذَّبةٌ بآياتين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 وَمَن ف الأرضْ فَفَزِعم في السمواتِ وَمنَن ف الأرض إلا موشَ الله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 توجوهم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرومها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإن انما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله يريكم اياته فتعرفونها وما ربك